بمولد الهادي وعضاءة الأكوان بمولد الهادي الأكوان يا يا الرحمن يا بجت الدنيا يا نفحات الرحمن بمال الدين Nie do